لا هي قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل ما قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما احسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرضهم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا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 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنَ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَاجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَاجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لعلهم يَهْتَدُونَ وجعلنا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤن هذا الذي يذكر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 we hebben het over de mensen die we moeten bevorderen. حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أ يرون أن ناتل أرضنا ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما يذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا لا يقول النّياويلنا إن كنا ظالمين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 ذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا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 لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم وان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم Waarom zou ik ola ik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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم لخسرين ونجيناه ولوطن للأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطَنَا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 ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه مِنَ من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إِنَّهُمْ كَانُوا كانوا قوم سوء فأغرقناهم أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرث إِذْ نفشت فيه غنم القوم إذ نَفَشَتْ فِيهِ غنم الْقَوْمِ وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا تينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهلنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره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 فأني مسني الضر وأنت أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به منه ضر وآتيناه أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً من عندنا وذكرى للعابدين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 we zijn Farujaha niet in geslaagd om te zeggen, we zijn er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 وحرام على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنَ نبصار الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدَ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُوا جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَادِدُونَ لَوْ كَانَ هؤلاء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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكمون إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل أنتم على سواء وإن دريء قريبنا بعيد ما توعدون أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن دليل لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وَرَبُّنَا الرحمن الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربكم الْيَوْمَ لَا تَسْأَلُونَ رَبَّكُمْ عظيم